بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أم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 فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِن أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ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 124. ثم شققنا الأرض شقا 125. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا 126. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا 127. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصال